إنهم مسؤولون ما لكم لا تناشرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ اللَّهُمَّ كِتْلَةٌ تُرْدِينِ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 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُجُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ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 ما إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف وأباهم ضالين فهم على آثارهم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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ آفْكَانَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين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 قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قال ابنو له بنيانا فألقوه في الجحيم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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا تَرَى قَالَ يَا أَبَّ تَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ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 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونشرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين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 ولد الله وإنهم لكاذبون أشطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون